بسم الله الرحمن الرحيم حامين كذلك يحيي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 اولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها لتنذر ام القرى ومن حولها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 فلذلك فادع واستقم كما فَوَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُل آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ أَمَانَةَ رَبِّنَا وَرَبَّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ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 الحق ألا إِ الذينَ يمونَ في الساعةلَ في ضَلال بعيد الله لَفُم بعباده الله لَفُم بعبادِهِ يزُك مَ ش وَهُو القَو العزيز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 وَمِنْ آياته الجوار فِي البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن فِي ذلك لآيات لكل صبار شكور أَوْ يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون فيه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 وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن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 من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وترى هم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إنهم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 جَعَلْنَاهُ نُورًا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِينَ هُوَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ